أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هالأذب أقوم بشد من ذلك مسوبة من الله. بل على الله وغضب عليهم وجعل منهم القعدة والقلادير وعبد الصعود. أولائك شق مكانا. وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد طرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون أقرأ كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون في الإثم والعدوان، وأكلهم الصحب لبأس ما كانوا يحملون، لولا ينهم الربان والأحبار عن قولهم التي عن قولهم. وأكله مصرح لذئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا الله مغلولا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان بل يداه بل يداه مبسوطتان وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان يوفق كيف يشاء ولا يزيد كثيرا إنهم لا أنزل إليك لا أنزل إليك من ربك طغيان وتكفرة وألقينا بينهم العذاب والضضاء كلما أوفدونا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفتدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفتدين